الفلام رأت تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أذل الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمَنوا ادَّعَوْا صِدْقَ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالكسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 طَرَبُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمِأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 ولو يعدل الله للناس الشر واستعجى لهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون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 ما جعلناكم خلفاء في الأرض من بعدهم لنهن بركا كي تعملون وإذا تسلا عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين لا يرجون لقاء نكتب قرآن غير هذا أو بدل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 قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وفرحوا بها جاءت هريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانه وظنوا وظنوا أنهم أحيط بهم دعوة الله مخلصين له الدين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 إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرّدّعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزل الله من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض خرفاها وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا وجعلناها حصيبا كأن لم تغنى بالأمر كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون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 ما أرسيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم يَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَا كَانُوا أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا زَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا تَعْبُدُونَ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 وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنِ ارْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنِ امْلِكُ السَّمَاءِ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ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 فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم يبدأ الخلق ثم يعيده. قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن تأفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل لله يهدي إلى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 فصيل الذي بين يديه وتفصيل الكتاب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَاعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْتُمْ صَادِقِينَ بَلْكَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُ بِعِلْمِهِ وَلَمْ مَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيَوْنَ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 فَكَذَّبُوا كَفَكُلِّ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَ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 وَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ مَا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِذُّون أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا نُرْجِعُكُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَفْعَلُونَ وَلِكُلٍّ أَمْرٌ مات رسل فإذا جاء رسول قضي بينه بالقصد وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا لنفتي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يتأفرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يتعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن آل وقد كنتم ثم قيل للذين ظلموا ذوكوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق نهوم قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجدين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به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 سُن قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ للمؤمنين بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليصرحو هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، فجعلتم منه حراما وحلالا.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 إن الله لدو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تسلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا إذ تفيضون فيه وما يعذب عن ربك من مفقال ذروة في الأرض ولا في السماء ولا أكثر من ذلك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 ثميع العليم ألا إن لله من في الثماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن إلا الظن هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله سبحانه هو الغني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 فعلى الله توكلت فأجمع أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غما ثم قضوا إليه ثم قضوا إليه ولا تنظرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ثَمَّ سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أن أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكفروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا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 ويحق الله الحق بكلماته ولو كرن المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالمين في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل قومكما بمنصرب بيوتهم وتعلو بيوتكم قبلتهم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك أتيت شرعون وملأه زينته واطمث على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعا لتبيل الذين لا يعلمون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 وأنا من المسلمين الآن وقد عقيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَنَوْا أَنَّ بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صَدْقٌ وَرَزْقُنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ سَمَّقْتَرَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ل كانت قرية آمَنَتْ فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخذي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين